كالا اعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعا فجعلهم بثانا ان احوان سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ويميسرك لليسر فذكر انفع الذكرى يتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وتكر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن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 اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبالك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت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 ومن طاعتك ما تغلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث واجعل تأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا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 برحمتك وفضلك وجودك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر لموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك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 اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك بما لا نعلم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمتا اللهم ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا وفقتا وسدتا اللهم ولا ساحرا إلا قتلتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة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 لا عَلِمنا منه وما لم نعلم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو عنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانقين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانقين اللهم أغثناه, اللهم أغثناه, اللهم أغثناه برحمتك وجودك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وارزقه البطالة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه ونائبيه لما تحب وترضى اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للذر والتقوى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين